اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم اللهم ارحمنا بالقرآن الكريم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا كلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين فالله العظيم وبلغت رسله الكرام ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم صل على جميع الملائكة والمرسلين وارحم عبادك المؤمنين من أهل السماوات والأراضين وصل لنا بخير وافتح لنا بخير وبارك لنا في القرآن العظيم وانفعنا بالآيات والذكر الحكيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت الدواب الرحيم اللهم إنا عبيدك بنوا عبيدك بنوا إمائك نواصينا بيدك ماضي فينا حكمك عدن فينا قضاءك اسألت بكل اسم هو لك سبنيت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استأثرت به في علم الغيب عندك انت جعلت القران العظيم ربيع قلوبنا ونور ابصارنا وجلا أحزننا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 يا الله يا الله يا الله يا من لا تراه العيون سبحان الله ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان الله ولا تغيره الحوادث سبحان ولا يخشى الضواري تعلم متى تقيل الجبال سبحان البحار وعدد حظر الامطار يا الله وعدد ورق الاشجار يا الله وعدد ما اظلم عليه الليل واشرق عليهم نهارا ولا تواري منه سماء سماا يا الله ولا ارض ارضا ولا بحر ما في قحره ولا جبل ما في وعره اللهم اجعل خير عمرنا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يومنا القاك فيه اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة ثوية ومرضا غير مخدير ولا فاضح اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاة وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير النماء وتذبتنا وتقل مواديننا وحق إيماننا وارفع درجاتنا ربا طلاتنا واغفر خطيئاتنا ونسألك الدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إنا نسألك فواتح الخير وفواتمه وجوامعه وأوله وآخرة وباطنه وظاهرة آمين والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إنا نسألك خير ما نأتي وخير ما نعمل وخير ما بطن وخير ما ظهر والدرجات العلا من الجنة آمين اللهم إنا نسألك أن ترفع ذكرنا وتضع وزرنا ودع سن شر امرنا ودطهر قلوبنا ويحصن فروجنا وتنوّر قلوبنا وتغفر ذنوبنا ونسألك الدرجات العلى من الجنة آمين اللهم انا نسألك ان تبارك لنا في اسماعنا وفي أبطارنا وفي أرزاقنا وفي أرواحنا وفي قلوبنا وفي خلقنا وفي خلقنا وفي أهلينا وفي محيانا وفي مماتنا وفي عملنا وتقبل حسناتنا ونسألك الزرجات العلا من الجنة آمين اللهم أعنا على ذكرك وشفرك وحسن عبادتك اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خذي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائنا مغفرتك والسلامة من كل إذن والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تبع لنا ذنبا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة للحوائل الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين شبع فينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرتلين وصل الله وسلم وبارت على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه